وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُهَبُّ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُّزَّقًا إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ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 أن يعمل سابغاة وقدر في السرد وعمل صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح قدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطرة ومن الجن من عمل بين يديه بإذن ربي ومن يزغ منهم عن أمر أنذقهم من عذاب السعير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 لقد كان للسبأ في مسكنهم آية جنتان على يمين وشمال كلوا من الرزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهن جنتين ذواتي أكل جنتين ذواتي أكل خنط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قران ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق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 وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون أمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون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 قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغَهُمْ مِنْ عَشَارِهِمْ آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ الَّذِينَ كَذَّبُوا قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مُسْلِمِينَ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يدي عذاب شديد